أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرقات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 قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أبئوني فقال أبئوني بأسمائها أولئك إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم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 وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي نَفْسُنَّ أَنفْسِهِ شَيْئَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ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 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُونُوا مِنْهَا حُرَّاسًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا الذي الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كانوا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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنطراء والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمير الصالح فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها طالدون وإذ أخذنا ميتاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإيأتكم أسرى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلث بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل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 بِئْسَمَا اشْتَرَوا بِهِ انْفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ طَبَاؤُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عذاب مهين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 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم خادقين وليس تمنوه أبدا بما قدّمته أجلهم والله عليم بالظالمين وَلَسَجَدَنَّهُمْ لَحَرَصًا نَّاسٍ عَلَى حَيَاتِهِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَرُدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ عَمَّرُوا أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يعمر وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قل من كان عدو لجبريل فإله نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين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 ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وتافي خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم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 ولئن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله موليه ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يسلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 وَإِذْ قَالَ إِذْ رَأَيْمُ رَبِّ دِعْهَا ذَلِكَ بَلْ دَنْآءٌ وَرِزْقُ أَهْلِهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ سَأُمَسِّهُ قَلِيلًا سُمَّ أَوْ طَرُوهُ إلَى عَذَابِ النَّارِ وبئس المصير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 أم كنتم شهداء الحمر ياقوب الموت إذ لبنيه ما سعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت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 أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أعلم ممن كتم شهادة عنده من الله إِنَّ اللَّهَ غَافِرٌ لِّمَا يَصْنَعُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 قد نرأت قلوب وجهك في السماء، فلنُوَلِّ أنك قبلة ترضاه، فوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوْجُهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَن اللَّهُ غَافِرٌ لِّمَا يَعْمَلُونَ وَلَئِن أَسَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ لَّسَنَّبَعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْضٍ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 وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا, إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتن نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون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 وَلَنَبِلُ وَعْنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعْرِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالسَّمْرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّادِرِينَ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 صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ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 فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَن خَافَ مِن جَنَفًا أَوْ إِسْمًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 تَمَنَّ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 وَكُنُوا أَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُواهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت الناس والحج وليس البر بأن تأت البيوت من ظهورها ولكن البر من التقاء ولكن البر من التقاء وأت البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون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 فَمَن لَمْ يجد فَصِيَامَ تَنَاهَتِ أَيَّامٍ في الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذَكُرُوا اللَّهَ كَذِكرِكُمْ أَبَا أَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِدْدٍ يَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ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 أم حاسبتم أن تدخلوا الجنة وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزُلُ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 نساءكم حرث لكم فأتوحركم أن شئتوا وقدموا لأنفسكم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم لا قوة وبشر المؤمنين.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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث سقرون ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله, يؤمن بالله واليوم الآخر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 وَإِذَا أُطْلَقَتُ مُنْسَأَةٌ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ أَيَّن كِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ أَيَّن كِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ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 فإن أراد فصالا عن تراب منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستودعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم إلى سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير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 وَأَنْتَ عَفُوٌّ أَقَرَبُ لِلْتَقْوَى وَلَا تَنْسَوْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْعُسْتَاءِ وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ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 كم في أتين قليلة غلبت فأتا كثيرة بإذن الله واللهم الصابرين ولما برزوا لجلو توجن وجهه قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 ك الذي يُنفق ما له رأى الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وادل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهز القانون الكافرين. ومثل الذين يُنفقون أموالهم بثغة أمرضات الله وتسبت من أوفسهم كمثل جنة كمثل جنتهم برغوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ دُعْسَرَةٌ فَنَظِرَةٌ إلَى مِيْسَرَهُ وَأَنتَ صَدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ الْتُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ تُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَتَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أتى من أمانته واليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ أَأْتِمُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ